أ ف ت خ ر بهذا الشاب طبعا الشاب هذا اللي بلغتكم قصته ما هو موجود في ج د ة ا ل آ ن ما هو موجود في ج د ة وله ا و موجود في المملكه أ ر د ت كل ق ص ة الشاب هذا زي كثير من الشباب بعيد اعطاه الله عز وجل صوت حلو وصوت جميل و في ل ي ل ة من الليالي اسمع كلام مثل هذا الكلام فيقرر ا ل ت و ب ة والرجوع إ ل ى الله سبحانه وتعالى أ ع ل م علي ت و ب ة لله و أ و ب ة لله وقال الله ص و ت هذا اللي اعطانا الله عز وجل لاسخره في خ د م ة الدين ف أ ق ب ل علي على حفظ ا ل ق ر آ ن و ب د أ علي يحفظ ا ل ق ر آ ن حتى حفظ ا ل ق ر آ ن كامل و أ ك ر م الله عز وجل إ ن ه يكون إ م ا م جامع في ح ي النزهه دي ج د ة الناس كانت تجي ل علي من كل مكان عشان تسمع صوته في سنه من السنين يمتلئ مسجد علي في رمضان يصلون وراء ا ل ت ر و ي ح والقيام صلى بالمسلمين ص ل ا ة القيام في تلك السنه ك ا م ل ة وفي آ خ ر ل ي ل ة من ل ي ل ة رمضان بعد ما انتهى رمضان ق ا ل أ ب غ ى ا ل ع ي د قال العيد قال أبغى ي ك و ن مع ق ر ب ي ومع جماعتي ديرتهم تبعد عن جده ي ت ن ك ي ل و ركب سيارته وراح عيد مع جماعته واخذ اليوم ا ل أ و ل والثاني والثالث في ثالث ايام العيد يموت واحد من جماعته علي كان عنده د و ر ة في تخسير الموت أ خ ذ المركز ا ل أ و ل فيها غسلوا علي وكفلوا وصلوا عليه العصر ودفنوه و ج ا ء عليه راجع الجده علي كان معاه في ا ل س ي ا ر ة مصحف صغير مصحف جيب وهو يسوق يمسك المصحف ويبدا يراجع حفظه إ ذ ا في اراءه ر ا ع ت عنه مسك المصحف وغيرها ل ث ر ا ك م في الطريق راجع 私はあなたが言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う لما يصل عند هذه ا ل آ ي ا ت علي يبكي بكاء يقول اللهم انيسر كل جنه ة ويصلي بالناس ا ل ت ر و ي ح والله مات قبل سنين و إ ح ن ا نقول الله يرحمه الان آ ن ن و أ ب ذ الله إذا الله لقاء لي لكم صوت علي كتب معكم ويبكي صوت أجيب يقرأ القرآن ويقرأ آيات القرآن عن الجنة هو دخل معاه الركعات والدعوات طيب أنا سؤال. بالله دخل معاه ولكن ا د والدمعات ع و ا أنا ت طيب س م سؤال يقول أ ن ان ل ب ي صلى ل ل ا هذا عليه وسلم يقول إ م ا ت ابن آ د م ت ب ع ا د س ي ت ب ع و ن أهله و م ا ل ه وإيس و ع م ل يرجعون ا ل أ ه ل ويدخل وإيس م ع ه إيس ا ل ع م ل علي دخل معه دخل القرآن و ص ل ا أنا ة طيب ب أ س ل ك م سؤال ي ا شباب ق ا ل لك ه ب س أ ل م س ؤ ان ل أ ت ا ل ي و م لو دخلت ق ب ر و ي ش ب ي د خ ل م ع ك إ ي ش بيدخل معك و ا ل ل ه ا ل ع ظ ي م ت د خ ل ا ل م ق ا ا ط ل ل ي ج ب ا ل ك و ا ل ل ه ي د خ ل ب ك ان ل د خ ا والله ت د خ ل ك ل م ع ص ي ة ك ل إ ك ن يقول أصحاب ل ص و ن ك و ن د ا ع ي ة ت ف و ن ا ل و ا ح د ل ي ب ك ي د فيك ن واخوه ب ي يبكي يبكي, يبكي. فيك. قال ياخي هذا الميت اخوي ب قال هذا جوال مليون م ق ا ر ع ابغى امسح قاله قال ما اقدر قال ليه قال الرقم السري دخل معاه ه قبره ل السري دخل ر ق م م ع فين في قبره والله يخبرني الشيخ عباس فتاوي أ ح د أ ش ه ر مغسلين ا ل أ م و ا ت في الشرق ا ل أ و س ط يقول كلمني اب من ا ل ع ب ا ء قال لي يا شيخ ا ل س ا ع ة و ا ح د ة في الليل قال لي يا شيخ ولدي ما تكفى تعال تكفى تعال ما قدرس يقول الشيخ قال سرف ومشيت يقول جيت بيتهم يقول الميت ف ق ق ي و طلعت رقه ملحق متكامل فيه م ر ا ذ و ط ه يقول فين الميت قال جوا يقول دخلت ل ج ي ت الشاب ممدد على سرير ميت يقول بديت افك ملابسه بعد ما قلت لابو فريم غ س ل و قال غ س ل على سريره يقول بديت افك ملابسه يقول لما فكت الملابس يقول لفت انتباهي إ ي ش يقول لفت انتباهي ش ا ش ة م ل ف و ف ة على يد اليمين يقول جيت بفكه ا قال لي ابوها س ل ك بالله يا شيخ تخليها どこに行くの لكن لن تتحرك ا ل تتحرك ان تتحرك ان تتحرك ان تتحرك ان ت ت ح ان ت ت ح ان تتحرك ان تتحرك ان ت ح ر ك ان تتحرك ان ت ت ح ا و ل ن ا ت ح ر ك ان ت ت ا ل تتحرك ان تتحرك ان ت ت ح ن ك ان ت ت ل ر ك ا ل تتحرك ان تتحرك ان ت يقول للشيخ ر ك ا ل ت ت ح ر ان تتحرك ان ت ه ح ر ك ان ت ت ح ر ي ن تتحرك ا ل ت ت ح ر ي ان ت ت ر ك ان تترك ن تتحرك ان ت ت ح ان تتحرك ان ت ان ت ت ح ر ان تتحرك ان ت ت ي ر ك ان ت ان ك ان ت ت ك ر ك ان ت ت ا ل ل ه